ويالا من سن الراحه في اكثرن رسول ربي صلى الله عليه وسلم بولو دفني ايام التشريكين ويا سدين ايام التشيك سن دربتا كايسان دفن ارقادون جلته رسول ربي صلى الله عليه وسلم حج ايساني تنا طوافان غير بتن تواف الوضع جتشون تواف الامنا جتشولا إلمنا ما أكنا جلني إتهيما تقوم كيسا أكنا ديمني حقا لمتهجي إساء تواف بيتي تهت جلني رسول ربي قرى مدينة دي بأن بشام زنزماء راواتقو فرتنيتين. حج الرسول ربي حال كننجب أم تحجه الوداع جباب بنان حجه الوداع كنا كيستي وأن بيت هجته رسول ربي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع كنا كيستي وأنما دام مرباكته هن دنا ما دامن ويتاتا يقان إثنين جاء سفر بولين بلين أفري هفتو وقاء قلني تقفى هجر إرقاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم السحاباء ثاني رومي الللتني قبقاها جرنين دانيا أساما المذيدي قلني ورانا عمر ابن عسامة دايروس ننتي وقاق كلني سددت وران عسامة مجع وقاق كلني سددتي كنا كثرة صحابة ورددات تجيرة كأك عمر بن الخطاب كأك سعد بن أبي وقاص أكأ بعبيدة من الجراح في كمبرو اللت تفيت سير نمن عسامة نساندت دنيته وكنا كثرة تي بايه هاسي ا قتعت الدبين مچان دائمه جرانيتين حثوان الدبين قر رسول ربي جه جنان رسول ربي كاني خطبا قدني خطبا كنك ستي لدن رسول ربي كنبود اجلتو يدي هات دعوان إساني بطمته بكا قيتته جنن إسلام ممام بي عربا والقهي نمني دين الإسلام من كيسا سيني مرن مرنان جنن رسول ربي أجل إساني لهاتو بيقا علاما أجل رسول ربي لهاتو كيسا تقفان سورة النصر إذا جان إساني رتي لما فان قرآن جبريل مرة لما اتدي بيه إسان بقراسي سولا سدفان إباداء إساني كيست إسان ججباتني قرأتشولا أفرفان اعتكاف رمضان دشاورانيوان دوران تا انشالا تا اولا بودا رسول ربي دبامو جلقبان Tibet kesäti duansen. Aikira halkan safara, jää safara. Karasul Rabbi duan. Karasul Rabbi tibaman buli kutani Sadi Awalli tibet isani kajal kabe, matan sambo wa رسول ربي آي شاب رطراً جاهت ابن مثان إسآن جل كابوسان يو قام ثان بوو إسآن جل كابوسان خنابود دوبرتي إساني همدرر ديماني صوافو بربادل يو كان رنا انه فرنا ويتمان ميمونا لا جيان لبين إساني تهمات Duberti Isani Rademu Hindandin Dubartota Isani Tahfti Hayamagaafatan Mana mana Ha Chisu Ifa Manaa Ajranini Duberto Nille Hayamagaanin Akala Sulli Rabbi mana Ishati Ibaman Libera Sulli Rabbi Ti Ala Isam mana Ishati Ranin لايدان إساني التجابات أو الجسم إساني أو إقام إساني أو الفودة أبي صعيد الخضرية ربي سره جالت وأك جلو يا رسول الله ما لما أكنت بين ستي هم ما تجرئين رسول اللين ربي إساني راه جالت نجار رحمن ربي إساني التهجيرات وأكن جلانيين ليبين أقنومت نتتجباثا، أجريت نوف بايتا، جراني إتهاسا. رسول ربي لبين كنا كيسا، نمان سلعتا. لبين إتجاب النان تاني تنين سلعتا. إرجعنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم لبين إسانة حمته جنان قرمز جيدا أبي بكرين إمامته نمثال كسيجرني أجان ودو أبو بكر سلعت التجرو قافت ق رسول ربي ابن التلاشجر جئ قرم سجدا به أفتت تافتا فضله المعباس تيركتني خانيت لفن منبر القرآن خطب عن آخر الخطبه رسول ربي في سنتات رسول ربي خطبه خنا كيست و ام بريدوان غرغد صحابه اامن سانكيس صدر كا ابي بكر دبتا صدر كا ور انصار دبتا انصار ت تول اوله جنني اامن وسامه ابن زيد ليسدر كا اسدبتا usaman kum mutum ma haqa qodata tinin dan yumman isafken nam tirakon hinjiru jachada aman sabab likun hundinuho sahabaa sajiran sahaba isani abi akka isani mbolda dan argatu himajiran sallallahu alayhi wa sallam sahaba isani le وربيكو اي قوة غلت دبين وارن غليني باعت اي تحفيم اليه ساحب ايساني كيسه سيناه هدد تويو ارقمي با اي برنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته